إِلَٰهٌ مّن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ لَّا ربكم ثم توم إليه يوم تستعقم متاع حسنا لا عليكم عذاب يوم كبير إلى الله ما وهو على كل شيء. إلى أمم معدودة لا يقولن ما يحبث ألا يوم يأتيهم ليس مصفوفا عنهم وحق بهم ما كانوا يستهزئون ولئن ذقنا للانسان مننا رحمة وذهب <تصفيق> السيئات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا فلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه شرم مثلنا وما نلاك وَمَا إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نلا لكم علينا من فضل وما نلا لكم علينا من فَتُهُمْ <تصفيق> <تصفيق> أَفَلَا <تصفيق> مِنَّ فإنا نسخر منكم كما تسخرون 118. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب علي القول ومن <تصفيق> إني أعظك وإلى عاد نخاهم فلا تعتبون ويا قوم استغفروا ربكم ثم ولا تتولوا مجرمين حفي يَغْضُو وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُواهُ ثُمَّ ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها. وَحِيكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ عن هذا ك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوتنا أهلك بتطعم من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك، إلا مرأتك اشتركوا في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 من خس الناس أشياءهم ولا تعثهم في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم. وَكَتَمِرْكَ أَنْتَ رُكْمَىٰ يَعْلَمُهُمْ نحن قوم هود قوم صالح وما I'm no. در صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد لمدينة ما بعدت فم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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ديب وإن كل المال يوفين ك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا رجسي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بنا وما لك وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر أَرَى لِذَاكِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فساد في الأرض إلا قليلا من مناجينا منهم واتبع الذين ظرموا ان يهلك القرى بظلم وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّا عليك من انباء الرسل لما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وجاءك موعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم غافل عما تعملون